Up to on chegar студien يا خي رون ما نصلى عليه المولى عليه علي علي خير من كبر علي خير من كبر ونداء انني حيدر عليه علي فما الطفلون عارفناه علي وعبد الله عليه علي جابين والفخر يندهه او العز مسراه عليه علي وحي الذكر ذكراه وحلي ينقى بمعناه علي, علي, علي حقينا معرفناه سوى جل وارثناه علي, علي وجل الفيضي قد أزهر وجل الفيضي قد أزهر ونادى أنني حيدر علي علي, علي, علي, علي, علي علي خير من صلى علي فصاح المولى علي علي خير من كبر علي خير من كبر ولا دا انني حيدر علي, علي, علي إذا ما شمر المجد صراعا نحوه يغد علي فكم من فضله عد فلا يحصوه إن ود علي ومن أضح له ند تنحى كيف ما يبدو علي فما لي غيره فد كما في شورة الحمد علي فأعطيه الحمد لله الكوثر فاعط الحمد لله الكوثر وانا دار اني علي عليون خير من صلى عليون جصع المولى علي علي, علي، خير من كبر علي خير من كبر ولداه انه حيدر علي علي ما تغني اشعاري عليه سلام البار علي ای فان کنا بداری علی علی په انوار و سرن اسرار علی علی الله لا یظهر وشر الله لا یظهر و انا داء اننی حدر <علي>. عليون فيوما نصلي علي خصاه المولى <سؤال> علي علي علي من كبر علي فيوم من كبر ولادا انني حيدر علي يا laho <اليوم> الله اکبر <اليوم غيروح الكبر> <الكبر> <الكبر> تبري قد انشد وصايا المصطفى احمد علي ايها الله لا يعبدوا اا باسمهم مجد علي ايها علي دنيا الكفر قد ازهدت امس اقلبها معبد علي ايها في مقلتي مرقد عليون في الحشا اوحد علي ايها علي سواه القلب اني اذكر وانا دائنني حيدر علي علي لي ومن غير من صلى عليه وصاح المولى علي علي, علي. علي. علي. ومن من كبر علي ومن كبر ودائنني حيدر علي علي انتا ذحي الباب على بالجود اقنابي علي ايه يا ايه يا علي غدا لله محراب وجهدا صار جل باب يا علي اتى من خير حنسب من العجم واعراب علي ايه يا علي علي بدر واحزاب وليث البر والغاب علي, علي. وليث الغبي لا وليس الغبي لا يقهر وانا دعا انني حيزر علي صلى عليه فصحى علي كبر علي كبر ولدا كان على الاخراج والهندسه الصوتيه خالد الفجامي الكلمات إلى الشعر الحسيني المبدا وليد السلطاني انني حيدر علي علي يا علي, يا علي